علينا مع قال الله جل في علا يسبح لله ما قال نوح تعالى يسبح وما في, في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الامم رسولا منهم يطلع عليهم اياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي في ضلال مبين وآخرين منهم لما الحق بهم وهو العزيز الحكيم نعم يخبره تعالى من في الأرض. في الأرض. أي جميع ما في السماواتهم في الأرض هذه السورة العظيمة سورة الجمعة عين معباس أو جراء يرد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون إذا جاءك المنافقون وهذا لما في صلاة الجمعة بالتذكير من هذه الآيات العظيمة التي تتكلم عن رضي الله عنكم جميعا السلام عليكم هذه السورة العظيمة بتنوعها طبعا تعلمون بأن سورة الجمعة سورة مدنية آياتها تثبت مدنية الكتاب أيضا مدنية النزول وأيضا الآيات بأسرها على ذلك قال الله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يخبر الله جل في علاه بأن ما في السماوات في الأرض وما في الأرض يسبح بحمد الله جل في علا تسبيحه وتنزيهن لله جل في ما في السماوات الملائكة والملائكة جميعا يسبحون لحمد ربيم جل في علا تنزيهن وتقضي صل الله جل في علا واعرمو بأن الله له الجباروت له الملكوت هو القوي القادر القاهر سبحانه جل جل في علا لذلك هنا قالوا بسبحوا الملأيك تسبحوا بحمد ربهم جل في علاه ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك الراكع وملك ساجد لله جل في علاه تزبيحا له وتنزيها ويعلمون بأن الله جل في علاه هو المتفرد بالجمال والكمال والجلال والبهاء والعظمة وأن الله جل في علاه وحده الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون الله قال يسبح الله ما في السماوات كل الملائكة والذين في السماوات جميعا يسبحون بحمد ربهم سبحانه وجلّه جل في ألا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض من مما يدب على الأرض من الإنس والجن والدواب وأيضا الجمادات الكل يسبح بحمد ربه جل في ألا الانس والجن يسبحون الحمد لله جل في علا والجن كذلك عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سوره الرحمن وقراها على الانس فقال ما لي ارى جن احسن مردودا منكم عندما جاء الى قول الله تعالى فباي اي الاء ربكما تكذبان فقالوا سبحان ربنا ما من شيء من ما من شيء من ربكم تكذبان ما من شيء من علاماته مكذب فلك الحمد ربنا فقال الجن كانوا احسن مردودا منكم وهذا ايضا تسبيح الجن وقد قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس إلا, إلا, الا ليعبدون فالتسبيح من اعظم العباده يسبح لها ما في السماوات وما في الارض وما بين السماء والارض أيضا من الطير فإنهم يسبحون بحمد الله دلل فعلا والطير صفات وما فالطير صفات يسبحون بحمد الله دل فعلا والجمادات ايضا قال الله تعالى والجبال, أيضا قال الله تعالى قال الله تعالى والجبال تعالى الأويبي معه والطيس وأيضا قال ابن نسوك أن نسمعه تسبيح الطعام بين يدائي النبي صلى الله عليه وسلم والحجر والشجر يلبي مع من يلبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لبى أحد تلبية إلا, إلا, إلا والحجر والشجر يلبون معه فالكون بأس بأسره يسبح ويغرد توحيدا لله جل الله وتسبيحا وتنزيها قال يسبح الله ما في السماوة ما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم يسبح الله ما في وما في الأرض كما قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الملك ملك كل شيء فهو الملك, الملك المتصرف في الكون المدبر لأمره قال الله تعالى و{إِن شَاءَ اللَّهُ إِلَى عِنْدِنَا خَشَعَ إِنُّهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوم} وأيضًا في قوله جل في علا هذا من هو قائم على كل نفس بما كسبت نعم وقال الله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما مما تعدون فلا أكثر من ألف سنة وقال الله جل جلا في علا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتزيل من تشاء بهذك الخير إنك على كل شيء قدير الملك القدوس نعم قال الملك القدوس يعني منزه عن كل نقص وعن كل عيب له صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة سبحانه وجل فعلا هو مالك الملك والمتصرف المدبر لهذا قال الله تعالى الملك القدوس العزيز الحكيم سبحانه عزف انتصر عزف غلب عزف قهر هو عزيز وهو حكيم أيضا مع جبروتي مع قوتي مع قدرتي مع ملكي لكل شيء فهو حكيم يضع الشيء في موضعه وهنا في قوله جل في أولاء العزيز الحكيم من حكمته سبحانه جل في أولاء أنه يضع الشيء في. في موضعه ولا, ولا يمكن أن تراه وضع شيئا في غير, في غير موضعه فمن حكمته سبحانه وتعالى مهد الاهل الإسلام ومكن لهم ومن حكمته سبحانه وتعالى جعل الاهل الكفر صولة وجولة وجعل الاهل الكفر إمهالا وجعل لهم أيضا إعزازا واستدرجهم من حيث لم يعلموا وهذا أيضا من حكمة الله جلاله جل في على لأن الله قال قال سنة ومن حيث لا علم وقال عن المنافقين قال يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه وجل جل في هذه أيضا من عظيم حكمته ومن عظيم حكمتي العطاء والمنع والإحياء والموت والرفع والخفض قل اللهم مالك المكتوب الملك من تشاء وتنزُل الملك من, من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيديك الخير إنك على كل شيء قدير قال الملك الخدوس العزيز الحكيم ولما بينا بأن الجميع يسبحون بحمده سبحانه وجله سواء طاعين أو أو مكرهين قال اتينا طاعين على السماء والأرض حكيم قال هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين والذي بعث في الأمين رسولا منهم يعني أرسل في الأمين الذين لا يعلمون الكتاب ولا, ولا القراءة والمقصود بهم العرب ولذلك ابن صياد لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واختاب له خلف الشجرة المقال له يعني أتشهد أني رسول الله فقال أشهد أنك رسول أنك رسول الأمين قال أشهد أنك رسول للأميين يعني للعرب وهم حسدوا العرب في ذلك لما بشر موسى عليه السلام بنبينا بشر عليه السلام بمحمد صلى الله عليه وسلم ماذا حدث بعد البشارة هم حسبوا أن أن خاتم النبيين سيكون منهم فلما جاء من الأمين امتلأ حسدا وحقدًا عليهم والذي بعث في الأمين رسولا منهم هذا أيضا من فضل الله عليهم ومن رحمته بهم بأن الله جل فعلا أرسل لهم رسولا ما تركهم في التيه والتخبط والجهل والعمى, والعمى فقد قال الله تعالى, تعالى وما وإن من أمة إلا خال فيها نذيس وقال أيضا مبينا بأنه ما ترك أمة إلا وأرسل إليها رسولا قال الله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانته ألم يأتيكم نذيس قالوا بل قدراءنا نذيرهم نعم وقال الله تعالى هو الذي بعث في الأمين ورسولا وهذا ايضا من الله جل في علاه كما قلنا رحمة ورحمة وايضا حكمه حتى يفارق الناس وحتى الله الخبيث من الطيب فأجعل الخبيث بعضه على بعضه فأجعله في, في جهنم وقل للذين أُوتوا, أوتوا الكتاب الأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد فهنا خص الأميين بهذا الرسول خصهم بالذكر هنا ليس وتصيّسهم بالذكر هنا ليس معنا أن الله جل يعني جعله خاصة لهم بل رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانت شرفا لهم أيضا كانت عامة هذه رسالة كانت عامة وليست خاصة فإن الله على أرسله للناس كافة ومارسلنك إلا رحمة للعالمين وارسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا فقال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت فضلت على الأنبياء بست وذكر منها وكان كل نبيين يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة يعني إلى العالمين وقد قال الله تعالى وإنه الذكر لك ولي قومك نعم سوف تسألون أو قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين فإذن هو أرسله إلى الأمين الذين لا كتاب لهم ولا قراءه لهم ولا علم لهم وهم العرب وأرسله منهم بلسانهم ليعلموا فما قال تعالى وما أرسلنا من الا بلسان قومي ليبين لهم ولذلك الله تعالى لينذركم به ومن بلغ يعني عموما للجن والإنس ولذلك الله تعالى مخلقت الجن والإنس الا, إلا ليعبدون وقد أخبر الله جل وعلا انه ارسله كافه للناس بشيرا ونذيرا وقال الله تعالى ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعد موعده فهدد جميع الخلق بعدم الايمان بهذا النبي الأمين, الأمين سبحانه سبحان الله فانه ارسله خاتم خاتما للنبيين المسلين وما كان محمد ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكي رسول الله وخاتما النبيين قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو مثلهم عربيهم مثلهم منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته القرآن الكريم وضعوا له على خصهم خص هذه الأمة المرحومة بهذا الكتاب العظيم الكتاب الخاتم والكتاب الكتاب. الكتاب الناسخ لأي كتب لقد يعني حوى كل شيء وشرع الله شرعة صالحة, صالحة لكل زمان ومكان وما تركت شردة ولا ردة ولا شذة ولا فذة إلا, إلا أتت بها قال الله تعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يطلع عليهم آياته ويطلع عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم تزكيه للنفسي بتوحيد الله جل في علاه فاعظم التزكيه على, على الاطلاق هو افراد الله بالعباد وتوحيد الله جل على تسم النفس به والقلب يطهر ويستيقن في ربه جل في علاه فهذا اعظم ما يكون تزكية للنفسي فان اسس الاساس على توحيد الله جل في علاه ياتي بعد ذلك حسن الاخلاقيات وحسن وجميل الفعالات التي تقربهم من رب الارض والسماوات سبحانه جل في علاه يطلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة هي السنة. زار الله تعالى قال والكلمة ما ما في بيوت كن من آيات الله والحكمة. قال قال واندعك الكتاب والحكمة أفضل. قال وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما قال الإمام الشافعي أجمع كل من نعلم العلم أن الكتاب هو القرآن وأن الحكمة هي السنة فهنا يقول ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم القرآن ويعلمهم السنة المبينة للكتاب وقد قال الله تعالى وأنزلنا عليك الذكر وتبين للناس من ازدر إليهم وقال الله تعالى وما أتاكم الرسول فاخذوا منهاكم عنه فانتهوا وجعل سنته وجعل سنتي يعني طاعة مستقلة كما قال الله جل في علاه أطيع الله وأطيع الرسول وقال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقالوا ان تطيعوه تهتدون ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا في أن أحدكم شبعا على أريكتي يأتي الأمر من أمري فيقول ننظر في كتاب ربنا وجدناه حلالا حللناه وجدناه حراما حرمنا قال ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله سبحانه وجل في علا قال يطلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وانبرهنا تزكيه وتعليم والتسكية لا تكون إلا بعد التعليم فالعلم فهذه أيضا من أكبر الأدلة على أن الواو ليست ترتيبيه ولأن التسكية تكون بالعلم أولا يكون العلم ثم التزكيه ثم تأتي بعد ذلك التزكيه التزكيه بالعلم يتنامى ويتسامى في هذا الباب ويعلمهم الكتاب والحكمه فبعثه الله جل وعلا برحمته وبكرمه وبمنته لطمس معالم الشرك ونشر التوحيد وإظهار التوحيد بين الناس لأنهم ما بين عيسى عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي ويعني عمرو الحي أت أت بالأصنام وجعل العرب جميعا يعبدون الأوثان والأصنام إلا ما رحم الله جل جل في علاه فأراد الله جل في تكسير الأصنام التي في القلوب أصنام التي في الظاهر بينهم وبين أيديهم بتوحيد الله جل في علا وعلاق كلمة الحق بعلاق كلمة التوحيد قال الحكيم لبني لا تشرك بالله إن الشرك لذوم عظيم قال الله تعالى أنا اغنى عن الشرك عن شرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركت وشركه قال الله تعالى إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما ذلك لما يشاء وهذا الذي الى إلى عيسى عليه السلام حين قال لقومه قال قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار هو بعث في الأمين رسولا منهم يطلع آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كان العرب قديما مستمسكين بدين إبراهيم عليه السلام فبدلوه وغيروه وخالفوه وحرفوه رسموا الصور على أن إبراهيم وإسماعيل يستقصمان بالأزلام ورجال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا الله ولقد علم أنه ما استقسم بالأزلام قط وابتدعوا في دينه بدعا عظيما وشوهوا يعني الاصل في ما كان عليه دراهيم عليه السلام وايضا اهل الكتاب جاءوا فحرفوا في دين ابراهيم عليه السلام وحرفوا في دين موسى وحرفوا في دين عيسى عليه السلام بابشع البدع وافشع التحريفات والتبديلات وشروا وشروه بثمن بخس دلهم دراهم معدودة وحرفوا الكلمه عن مواضيعه كما بين الله جل جل في علاه وشكلوا الناس في دينهم وايضا أذاعوا أشاعوا الكفرة والشرك بالله جل في علاه والخرافات في دين الله البدع العظيمه المستحدثات التي التي كانت أصلا في زيغهم وفي حيدتهم وفي ضلالهم وفي شركهم قال الله تعالى الذي بعث في الأمين رسولا منهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل وان كانوا من قبل في ضلال مبين وقبل ذلك يعني قبل اني صلى الله عليه وسلم كانوا في ضلال مبين كانوا في تحريف وكانوا في كفر وعمات وكانوا في شرك نعم حتى جاءهم رسول ليخرجهم من الظلمات إلى النور قال تعالى وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز حكيم رأى إمام البخاري عن أبي راية رضي الله عنه وارضاه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحق بهم قالوا ومن هم يا رسول الله فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثة وفينا سلمان فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان الفارسي ثم قال لو كان الإيمان عند السرية لناله له رجال أو رجل من هؤلاء هؤلاء الذين قال فيهم الله وآخرين منهم ليس من من الأمين وآخرين منهم لم يلحقوا بهم ففي هذا الحديث دليل عن هذه الصورة على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم في جميع إلى جميع الناس أهل الفارس والروم والعرب والعجم والديلم وكل من خلقه الله على الأرض البسيطة بل والجن أيضا معهم قال آخرين منهم قالوا بفارس وهذا كتب, كتب, كتب الكتاب إلى فارس والى الروم والى غيرهم قال بسم الله من محمد رسول الله الى, إلى, إلى, إلى, إلى عظيم الفرس اسلم تسلم وإلا عليك اسم الأريسيين وأيضا قال إلى هرق العظيم الروم أسلم تسلم وإلا فعليك اسم الأريسيين ورزاق قال مجاهد في قولي تعالى وآخرين منهم لما رحقو بهم قالهم الأعجم قالهم الأعجم هم الأعجم وكل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم من غير العرب وآخرين منهم نقول وآخرين من منهم يعني من هؤلاء من غز من غير العرب فإن الله جل جل أيضا فتح لهذا الدين أعين أعين عميا أذن سما وقلوبا غلفة فتح الله قلوبهم وكانوا من أعظم الناس إيمانا ومن أعظم الناس نصرة للدين ومن أعظم الناس عملا لرفع راية الإسلام خصاقة عليه كسلمان وكصهيب وكهؤلاء الذين أسلموا وقد حسن إسلامهم وحسن, فعال وحسن فعالهم لله جل, جل في علاه قال قالوا آخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم أكد أكد ب بعادة خت الآيات بالإسمين العظيمين العزيز الحكيم وكما قلنا في القاعده العامة كل إسمين يقترنان كل إسمين يقترنان إذا يكون الكمال فوق, فوق الكمال قال وهو العزيز الحكيم ذو العزة ذو العزة سبحانه وجله فلا والقوة والقدرة والمنع بعث, بعث رسولا من رسولا من خيرة الناس ليظهروا على الدين كله وارسل اليه ارسل رسول خاتما لارصف حماه وحفظه من كيد الكائدين ومن من ظلم الظالمين ومن طغيان الطاغين وحفظ الله جل وعلا عندما اشتمعت كلمتهم على قتله فلم يقتلوه وأيضا على تعذيبه فلم يعذبوه وقد كتب له الهجرة حتى عسس الدولة الإسلامية ثم ذلك على يديه الله جل وعلا جعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا وجعلها علامة لأجله فلما وجد أن الناس يدخلون في دين الله أفواجا أكثر من الاستغفار الحمد لله ربه سبحانه جل في علاء ربه الغفار وكما قالت عائشه كان يتاول القران وكان يستغفر الله جل فعله لأن الله قال إذا جاءنا الله فتح رؤية الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستفر وإنه كان توابا قال ابن عباس قال هذا هذه إشارة من الله إلى رسوله بدنو لذلك أكثر من الاستغفار والحمد وأنه رأى الناس عندما حج الناس جاءوا أفواجا يحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأعلي لا لا حج بعد عام هذا وأيضا ترى بعد عام هذا أيضا قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال خذوا عني ما نسيككم فقال هو العزيز القوي, القوي, القوي القهار المقتدر, المقتدر أرسل الرسول وحفظه ونشر دينه وسنته بين, بين الناس الحكيم والله تعالى وضع الرسالة فيه حكمة لأنه يعلم المحل القابل من غيره قد قال ابن مسعود رضي الله عنه ورضاه إن الله نظر في قلوب العباد فأرد أصفاها وألقاها وأدقاها قلبا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته ثم نظر في قلوب العباد فأرد أصفاها وألقاها وأدقاها قلوب أصحابه فاختارهم صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصر دعواته ونصر سنته سبحانه فهو الحكيم يضع الشيء في موضعه لما قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القاريتين عظيم قال الله تعالى منكرا أهم يقسمون رحمة ربك نحن قصرنا بينهم عيشتهم ولما قالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا قال الله تعالى أوليس الله بأعلم بالشاكرين وقالوا لن من حتى نؤتى مثل ما أوتي الله الله أعلم حيث يجعل رسالته ولذلك قال الله تعالى الله يصط ومن الناس ان الله عليم الحكيم يعلم المحل القابل أن يكون رسولا نبيا ولمن يكون كافرا جلدا صلبا كأبي جهل كالنمرود كفرعون كعطب بن ربيعة وجعل من أنبياء كعيسى وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ولذلك قال هو العزيز الحكيم له الحكمة في شرعه وقدره سبحانه وجده فعله في وفي احتياره وفي فعلي وفي نصرته وفي عطائه وفي منعه ذلك فضل الله يعطيه ما يشاء والله ذو الفضل العظيم ذلك فضل الله يعطيه ما يشاء والله ذو الفضل العظيم ذلك فضل الله بأن الله تعالى يتفضّر على عباده وهذه دلالة أيضا على أنها أن الرسالة منها من الله ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحانه وجل فعلا ففضله عظيم عمين فهو الذي تفضل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة وبهذه النبوة فخصه بهذه النبوة وخصه بهذا الكتاب اعظم الكتب على الاطلاق وخص هذه الامه بان فضلها على جميع الامم مقدمها كنتم خير ومتى أخرجت الناس فارسل لهم احسنها لهم اعظم رسلي وأنزل لهم اعظم كتبه وخصهم الله خصيصه عظيمه وجعل لهم الغنائم وجعلهم قاده للناس وجعل علمائها ينزلون منزلت الانبياء في بني في بني اسرائيل تفضيلا لهذه الامه فاضوا اللهم إنا نسألك من فضلك أنت أرحم الرحيم لله الكمالات فهو منزه عن كل نقص وعيب النبوة اصطفاء وليست اكتسابا كما قال الفلاسفه تفضيل الله للأمم بالعلم وتفضيل الله للأحادي بالعلم وتفضيل الدنيا أو تفضيل الآخرة على الدنيا بالعلم ولذلك كا أنه, أنه علمه أعلمه الكتاب والحكمة وأعلمهم من من من حسن تفضيل لهم أعلمهم الكتاب والحكمة في أشياء تفضل